جرا ودمعي جرا ومحد ندرا اني بكيت وقت مضى وغن بنرمى وحكم القضاء ما قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم والرب لي توفاهم بمرضة Love yeah. لا قالو سلا وقول لا لا لا لا لا ما سلیت رب العلا يشهد على ذاك الغضب عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم عندي أمل ألقاهم في جنة مثواهم وبرحمتي يلا شموا يا بي يوم وياهم يا